فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خطر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا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 116. وقال الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد 117. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء مَن يَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ ثُمَّ مَن يَقْطَعْ فَيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كيده مَا يَفْعَلُ